சும் ணு இன்னும் ஓம் இல்ல அன்ன بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَكُنْ إِذَا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه بني قرضناه إلينا قرض يسير وهو الذي جعل وَذَٰلِكَ لَمَّا رَنُوشُرَا وَوَان